أفلح من صلى على محمد وعلى محمد الله صلى الله عليه وسلم أعصى في الشعب الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله الذين آمنوا في القرآن الكريم كيف؟ ما هو الظاهر من؟ هل الظاهر هو من آمن بالنبي صلى الله عليه وآله؟ أو لا بد يؤمن بالأم من الاثنى عشر عليه السلام وسائر ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله؟ فما هو معنى الايمان هل هو معنى ظاهر يعني من من الناس او حقيقة اعتباريه جاء بها الشرع الشرع الشريف نعم بحيث لا ينطبق على من لم يؤمن بالنبي من لم يؤمن به لام ال12 نعم شيخ في الدعاية القرآنية في ريض مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ذكرتم في نجلة السابقة أن هذا تحدي يأتوا بسورة مما هو دون القرآن من قوله من مثله ليس مثل القرآن من شيء دون القرآن مع ذلك يعجزون إذا الآية من مثله المماثلة تقتضي مماثلة من جميع الجهات فكأن المعنى تحدي بالإثنان بسورة مثل القرآن كيف نفهم من الآية أنه شيء أدوى من القرآن ومع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بسورة منه هذا السؤال السؤال الآخر يسأل يقول كيف نفهم الروايات التي تقول بأن روح القدس مع النبي والآئمة صلوات الله وسلامه عليهم يؤيدهم ويسددهم مع أنهم أعظم الحل فكنتم يسدد الأعظم لمن هو دونه هذا السؤال السؤال آخر يسأل عن فقرة بدعاء الصدى والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول ف... يعني يستفهم عن هذه الفقرة هذا واحد يسأل آخر يقول إن كيف تكون النعم يعني الوجود والبصر والعاقل نعم ويكون عصر وجود الإنسان نعمة من الله سبحانه وتعالى ابتدائية مع أن الإنسان محفوف بابتلاءات كثيرة وخطيرة وخطيرة يمثل بأنه كتزويد المقاتل بأدوات الحرب وقذفة في, في, في, في الحرب وهو عرضة للأخطار كي تكون حسب وجود النعمة مع الاحتفاظ بهذه البلاءات وهذا السؤال الأسبوع الماضي ما أعرضنا عليكم وهذا السؤال يقول ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبينا ما هو أدنى حد في كل مجام يصدق على الاثنين ألا أعوذ بالله من الشيطان الرجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأطلال الصلاة وأسكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين أما السؤال عن المراد بالإيمان في القرآن الكريم فإن النظر إلى هذه الكلمة تارتاً يقصر على الدلالة اللفظية ما الذي جاء في القرآن الكريم وأخرى ينظر إلى القراءة المحيطة بهذه الكلمة وثالثة صالة ثامية ليست أخرى وثالثة ينظر إلى بيان الشرع في تفسير هذه الكريمة الواردة في القرآن الكريم أما إذا نظرنا إلى الكلمة بحسب الدلالة اللفظية فإن كلمة الإيمان تعني المعنى المعروف عند عامة الشعوب باختلاف ألسنتهم وأديانهم وهو الذي يعبر عنه مدرسيا بالأقيدة والتعبير بالأقيدة وإنما يوجد في النصوص الشرعية بالمعنى المرسوم عند متكلم المسلمين باختلاف مذاهبهم ومدارسهم والكلمة الموجودة في النصص الشرعية هي كلمة الإيمان إلا لا غضاضة بعد أن صارت هذه الكلمة معروفة عند عامة المسلمين لا غضاضة في استعمالها بعد معرفة المراد بها إذن الإيمان يعني الاعتقاد فالذين آمنوا تعني الذين اعتقدوا وهذا اللفظ بحسب الدلالة اللفظية المجردة يصدق على من يؤمن بالله وعلى من يؤمن بالطاغوت إلا أن القرينة القاطعة تدل على أن المراد هو من يؤمن بالله وأن من يؤمن بالطاغوت غير مقصودا بالآيات التي فيها تبشير بالجنة مثلا أو فيها حظ على الصالحات وبيان ما لمن يعمل الصالحات من الثواب وإن شئت فقل إن مناسبة الأحكام المترتبه على هذا قرينة على أن المراد به من يؤمن بالله أو قل المراد به من يؤمن بالاعتقادات الحق وأولها الإيمان بالله تبارك وتعالى هذا بحسب ما تعطيه اللغة بحسب ما يعطيه اللفظ ولكن الكلام لا ينبني على الدلالة اللفظية المجردة فإنه ما من كلام إلا ويكون محفوفا بقراء لفظية وقراء معنوية ويكون محفوفا بقراء حالية كما يكون محفوفا بقراء مقالية وكل هذه القراء تؤثر في دلالته ونحن مثلنا مراراً بقولك إن هذا شيء كلمة هذا شيء من أوسع المفاهيم ومع ذلك فإنك تمدح بها الطعام الطيب فتقول شيء وتمدح بها الثياب الحسنة فتقول شيء وتذم بهذه الكلمة سوء أخلاق بعض الناس فتقول شيء وما ذاك إلا لأجل أن الدلالات اللفظية لا تنبني على الدلالة الوضعية للكلمة فقط لأي شيء وضعت هذه الكلمة في اللغة الدلالة لا تنبني على هذا وحده بل تتأثر الدلالة بالقرائن الحافة بالكلام ومن هذه القرائن القرائن المقامية والقرائن المعنوية والقرائن المعنوية منها العام ومنها الخاص فإذا لابد من اخذ كل هذه بعين الاعتبار وإذا أخذنا هذه القراءة بعين الاعتبار فالمراد بالذين آمنوا الذين وعدوا بالجنة مثلا أناس خاصين اعتقدوا بالاعتقادات الحقة أما ما هي الاعتقادات الحقة فالآية ساكتة عن بيانها لأن الآية وصفتهم بالإيمان أما ما هو متعلق هذا الإيمان آمنوا بأي شيء الآية لم تبين ذلك وإنما نطلب بيان ذلك من مبينات أخرى الرسول صلى الله عليه وآله من شؤونه كما قلنا في المجلس السابق من شؤونه أن يبين للناس ما نزل إليهم بالتعبير الحديث أن يفسر القرآن للناس طبعا البيان شيء غير التفسير المصطلح ولكن نحن نعبر بهذا التعبير رجاء تيسر فهم المراد ماذا بقي هذا في المرحلة الأولى ماذا بقي بعد ذلك أن ننظر في تفسير الذين آمنوا بلحاظ ما جاء في بيان الشرع وقد جاء في روايات كثيرة بيان أن المراد بال... بالذين آمنوا في القرآن الكريم هم من اعتقدوا اعتقادات خاصة ذكرت بعضها ذكرت في القرآن الكريم وبعضها بينت في بيان رسول الله صلى الله عليه وآله أما ما ذكر في القرآن الكريم فهو أمور منها ما جاء في الآية التالية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه والرسله إذن هذه أمور لا يتحقق الإيمان الشرعي إلا بالتعبير المدرسي بالاعتقاد بها أو بالتعبير الشرعي بالإيمان بها إذن هذه أمور تحقق الإيمان الإيمان بالله وبالرسل وبالكتب وبالملائكة إلا أننا عرفنا من أدلة غير الآية أن الإيمان بهذه ليس على نسق واحد وأن الإيمان ببعضها دخيل في الإيمان الشرعي على وجه التنجيز أي علمت بها أم لم تعلم بها فإنه لا يتحقق منك الإيمان إلا بالإيمان بها من ذلك الإيمان بالله تبارك وتعالى فإذا اعتذر معتذر بأنه لم يحصل عندي ما عرفاه بأن للخلق خالقا فلم أؤمن بأن للخلق خالقا يقال له أنت لا تسمى مؤمنا في الشرع إذن بعض هذه الاعتقادات دخيلة في الإيمان دخلا منجزا من دون قيدا ولا شرق دخيلة في إيمان كل أحد وبعضها دخيلة في الإيمان بنحو معلق ان عرفتها إن علمت بها فلا تصير مؤمنا إلا بالإيمان بها أما إذا لم تعلم بها فتصير مؤمنا وإن لم تؤمن بها من ذلك الإيمان بالرسل غير رسولك كل أمة لها رسول لا يتحقق الإيمان في حق أتباع كل رسولاً إلا بالإيمان به وأما الرسل الآخرون الذين سبقوه والذين يأتون من بعده فإن الإيمان برسالتهم ليس شرطاً في تحقق الإيمان في من عاصر ذلك الرسول بنحو منجز وإنما هو شرط بنحو معلق أي إذا علم أنه رسول بالنسبة لنا الدخيل في إيماننا هو الإيمان بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وأما الإيمان بمن سبقه من الرسل الدخيل في إيماننا دخلا منجزا أي من دون قيد ولا شرط هو الإيمان بنبوته صلى الله عليه وآله أما الإيمان بنبوة من سبقه من الأنبياء فهو دخيل في إيماننا إن علمنا نبوتهم فإذا عرفت أن إبراهيم كان من الأنبياء فإن آمنت به صرت مؤمناً في الشرع وإن لم تؤمن بنبوة إبراهيم فأنت لست مؤمناً في الشرع إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم إن ألمت نبوته لأن إسماعيل قد ذكر في القرآن الكريم وإسماعيل الذي ذكر في القرآن الكريم أهو ابن إبراهيم أم إسماعيل آخر إذا لم تستبني الحال فلم تدري أن إسماعيل ابن إبراهيم كان من الأنبياء أم لم يكن فحينئذن ليس مما يطلب منك لكي تصير مؤمناً في الشرع الإيمان بنبوة من لم تعلم نبوته حزقيل من الأنبياء أم لا؟ من الأنبياء أم شيث من الأنبياء أم لا؟ إذا لم تعلم نبوتهم فإيمانك ليس مشروطا. بالاعتقاد بنبوتهم إذن هذه الآية تدل على دخل جملة من الاعتقادات في تحقق الإيمان ولكننا علمنا من دليل آخر أن نحو دخل هذه في الإيمان ليس سواء وأن بعضها دخيل في الإيمان بنحو منجز وأما البعض الآخر فدخيل في الإيمان بنحو المعلق أي في حق من ألم وأما الاعتقاد بإمامة أهل البيت عليهم السلام فقد عرفنا دخله في الإيمان من بيان رسول الله صلى الله عليه وآله وبيانه قد جاء في مواضع متعددة ويمكن أخذه من بعض آيات القرآن الكريم من ذلك قوله تعالى وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل انقلبتم هذه الجملة بحسب دلالتها الأولى سؤال ولكن السؤال لا يراد به الاستعلام لأن هذا السؤال جاء في القرآن الكريم والله سبحانه وعلم الغيوب فلا يقصد بهذا السؤال الاستعلام بل الظاهر منه أنه في مقام الإنكار والإنكار لا يكون إلا على فعلا قبيحا قد صدر عمن تنكر عليه أما إذا لم يصدر الفعل القبيح فلا يحق لك الإنكار فدلت الآية إذن على أن جماعة ممن خوطبوا في الآية الشريفة سوف ينقلبون كم عددهم؟ عدد هؤلاء يستفاد من اللغه اف ان مات او قتل انقلب بعضكم ام انقلبتم اسند الانقلاب الى الجميع فما هو مصحح ذلك في اللغه اما الكم او الكيف عندما تقول هذا المجتمع كذا ما مقصودك إما أن يكون الجميع أو الغالب أو يكون الأشخاص الذين لهم التأثير في هذا المجتمع أما إذا كان الذين صادر عنهم الفعل قلة قليلة فلا يصح في اللغة إسناد فعلهم إلى عامة المجتمع قد تقول إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم من الذي خوف أمير المؤمنين؟ هذا الأبلة <تصفيق> <تصفيق> يخاف امير المؤمنين من الذي خوف امير المؤمنين باجتماع الناس ضد المسلمين رجل واحد سفي هذا السفيه سماه القران الناس الذين قال لهم الناس والقائل واحد ولكن باعتبار أن التخويف يراد به هز قوة المسلمين وهذا يتظاهر بأنه من المؤمنين فعمله هذا المندس عمل تخريبي له أثر كبير بطبعه إن هذا العمل بطبعه له أثر خطير فمن ثم سماه القرآن الناس فإذا إسناد الفعل إلى الجماعة يصححه في اللغة صدور الفعل عن هذه الجماعة أو عن بعضهم بأحد شرطين إما أن يكون هذا البعض ذا كم من كثير أو ذا كيف مؤثر فهذا الإسناد أي إسناد الارتداد إلى من خوطبوا في الآية الشريفة إما أن يكون الجميع ونحن نعلم بعدم صدور الارتداد من الجميع أو يكون الغالب أو يكون الأشخاص المؤثرين فما هو الذي اجتمع عليه غالب المسلمين من الفعل ما هو الفعل الذي اجتمع عليه غالب المسلمين بعد رحلة رسول الله صلى الله عليه وآله أو اجتمع عليه الأشخاص المؤثرون في المجتمع الإسلامي ما هو هذا الفعل الذي اشترك فيه هذه الجماعة هل تركوا الصلاة تركوا الصيام تركوا الحج استحلوا الغيبة استحلوا الكذب ما هو الشيء الذي اشترك فيه إما غالب المسلمين أو الأشخاص المؤثرون أو على الأقل الفئات المؤثرة في المجتمع الإسلامي لأننا نبحث عن المصحح اللغوي لإسناد الفعل إلى انقلبتهم إلى المجتمع لا يوجد شيء اجتمعوا عليه إلا ترك إمامة أمير المؤمنين عليه السلام هذا هو الذي اجتمعوا عليه يعني إما اجتمع عليه الأغلب أو اجتمع عليه ذو التأثير والنفوذ هذا من هذه الآية أيضا يؤخذ دخل إمامتهم عليهم السلام في الإيمان لم لأن القرآن أبر بالردة والتعبير بالردة لا يكون إلا عما هو دخيل في الإيمان هذا وجه من الوجوه التي استند إليها الشيعة أنار الله برعانهم لإثبات دخل الإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام في الإيمان وثمت أدلة أخرى منها الرواية المشهورة الواردة بألسنة مختلفة عندنا وعند غيرنا والتي مفادها أنه من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية فإن هذه تعطي أن من لم يعتقد بإمامة إمام له ومات وليس له إمام أنه يموت على غير الهدى وعلى غير الإمام وبحسب تعبير الرواية مات ميتة جاهلية هذه بعض الأدلة هذه إشارة والبحث أوسع إذن الإيمان في القرآن يطلق ويراد به من يعتقد الاعتقادات الحقة وهي الإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وآله والإيمان بأهل البيت والإيمان بالمعاد وأما إضافة المعاد فقد ذكر من أضاف المعاد أن المعاد قد ذكر في القرآن الكريم في نحو من ألف آية وإذا كان القرآن الكريم نحو من ستة آلاف فإن معنى هذا أن آيات المعاد أكثر سدس القرآن الكريم تقريبا هي بحسب إحصاء غيره ربما تزيد على ألف ومائتين فالنتيجة أن خمس القرآن المعاد وقد ذكر المعاد والإيمان به مقرونا بالإيمان بالله الإيمان بالله واليوم الآخر في كثير من الايات فاخذ بعض العلماء من هذا من هذا الاقتران ان الايمان بالمعاد دخيل اذا تحقق الايمان هذا بيان معنى الايمان الوارد في القران الكريم ولكن هذا المعنى انما هو في حق جمله من الاستعمالات ولكن ورد الإيمان ويراد به من أظهر الإسلام في القرآن الكريم جاءت كلمة الإيمان والمقصود بها ما يعم حتى المنافق يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا هذا الخطاب ليس موجهاً للصفوة وإنما هو موجه لكل من أظهر أنه من أهل الإيمان طيب فبعض الإطلاقات في القرآن الكريم أريد بها الإسلام وأما السؤال الذي يليه فأتوا بسورة من مثله فلابد أننا ذكرنا أن وجه التعجيز بما هو دونه هو تغيير الأسلوب من فأتوا بسورة مثله إلى بسورة من مثله فإن فأتوا بسورة مثله ظاهر في إرادة المشاكلة أما إذا قيل من مثله دل على أن التعجيز بما هو قريب منه من بيانية لبيان الجنس ولكن لماذا يستعار يعني لماذا غير عدل عن الأسلوب بتعبير مجازي فرح لماذا لم تأتي الآية بهذا الأسلوب فإن طبع الجملة الطبع الأولي للجملة فأتوا بسورة مثله هذا هو هذه هي الصيغة الطبيعية للجملة إذا زيد في الجملة أو أنقص منها فلابد أن يكون لنكتة لبيانا لإضافة بيانا فما هي هذه الإضافة؟ لا نحتمل أنه يراد أن يكون من جنسه وأن يكون أعلى درجة منه أي مشاكنا له في الجنس مع اشتراط أن يكون أعلى درجة منه فإن هذا لا يدل على أن هذا النص معجز وإنما يصير معجزا إذا عجز الناس عن الإتيان بمثله المكافأ أو بما هو دونه وأما مثله المكافأ فقد عرفنا أن تغيير الأسلوب ظاهر في أنه لا يراد مثله المكافأ فإذا لم يراد مثله المكافأ ولا يحسن أن يراد ما هو أعلى منه فالمناسب إذن أن يراد ما هو دونه مما هو قريب منه يعني العدود عن الأسلوب المتوقعة نعم الأسلوب المتوقع هو أن يقال فأتوا بسورة مثله لكن الآية جاءت بأسلوب آخر فدلت على أن المراد بيانه نكتة إضافية طيب والأولاد في شهر أقرى من دون والماسك من أسبابك في حبل الشرق الأقوى الظاهر أن المراد في ذلك وجوه ولكن سنكتفي ببيان وجه واحد وهو أن يكون المراد أن رسول الله صلى الله عليه وآله آخذ بالأسباب الموجبة لرضى الله سبحانه آخذ من تلك الأسباب بأشدها رضا لله تبارك وتعالى المقصود من أسبابك يعني من أسباب رضاك بحبل الشرف الأطول يعني بما أنت به أرضا والأعمال المستحبة درجات الأعمال المرضية عند الله درجات ورسول الله صلى الله عليه وآله يفعل في كل آمن أحب الأعمال إلى الله وإن اختلف حاله في الآنات فتراه في حين يقرأ القرآن وتراه في حين يشتغل بالصلاة وتراه في حين يخطب في المسلمين وهكذا ولكن هو في كل آن مشتغل بأحب الأعمال إلى الله تعالى كيف نفهم الرواية التي تقول بأن القدس مع النبي والأيم عليه السلام ورد التعبير والرواية والتأييد هذا التعبير نرد علمه إلى أهله أما ملازمة روح القدس لهم فالأمر فيه سهل هذا نظير ملازم مثلا مجيء جبريل بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في حين أن الذي يقتضيه التدبر في الإنزال كما هو الحال عند بعض العلماء أن الإنزال هو الإنزال الدفعي وكذلك الذي يعطيه قوله تعالى نزله على قلبك نزله على قلبك هذا يعطي أن تنزيل القرآن الكريم كان من الله تبارك وتعالى مباشرة على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله فجبريل لا يأتي لرسول الله صلى الله عليه وآله بما لا يعلمه ومع ذلك فإن جبريل هو الذي كان يأتي بالقرآن المنزل لا بالقرآن المنزل القرآن أنزل دفعة على رسول الله صلى الله عليه وآله أنزله الله بغير توسط جبريل ونزل تنزيلا أنزل إنزالا ونزل تنزيلاً نجومياً تدريجياً بواسطة جبريل مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان عالماً به ويشهد لذلك قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم القرآن الكريم و جبريل ما كان يأتيه بشيء لا يعرفه إلا أن كرم الله سبحانه ونعمته على جبريل أن جعله وشرفه بأن يصير واسطة في هذا التنزيل النجومي للقرآن الكريم فملازمة روح القدس لهم عليهم السلام ولأمة الأولياء ملازمة روح القدس يعني كل حجة من حجج الله تبارك وتعالى في الأرض فإن روح القدس ملازم له روح القدس ليس خلقا جديدا بعد ظهور رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه النشأة إلى الدنيا بل هو روح القدس موجود مع عامة حجج الله من الأنبياء السابقين وخلفائهم كل حجة قائم لله فروح القدس معه يؤيده ويسدده هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين ملازم على ما جرت عليه سنة الله سبحانه في أن يجعله ملازما للحجة القائم في كل زمان أما أنه يؤيد فهذا نرد علمه إلى أهله نقول هذا التعبير تعبير لا نفهمه في حقهم ولعل من جملة المحتملات هذا نذكره على وجه الاحتمال ولعل المقصود أنه يؤيد ويسدد بالقياس إلى غيرهم أي من الأنبياء السابقين والأوصياء السابقين فإنه لا غرابة في أن يكون روح القدس مؤيداً ومسدداً لهم لأن روح القدس خلق أعظم من جبريل وميكان كما في الرواية فلا غرابة في ذلك وأما في حقهم فشيء نرد علمه إلى أهله من روحا من أمرنا روحا من قلنا مرانا هذا غير الروح القدس نعم احسنت هذا, هذا خاص باهل البيت عليهم السلام الروح خاص بهم لم يكن مع الانبياء السابقين هذا غير الروح القدس روح القدس كان موجودا مع الانبياء السابقين الروح لم يكن موجودا مع الأنبياء السابقين هو خاص بها الروح متعدد أما روح القدس واحد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يوجد أمير المؤمنين والحسن والحسين ولكن روح القدس كان مع واحد منهم فقط وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان مع أمير المؤمنين ولا مع الحسن ولا مع الحسين وأما الروح فكانت فيهم كلهم, كلهم لأن الروح مثل نحن شبهنا الروح للتوضيح مثل روح الإنسان روح الإنسان موجودة في كوفية وفي البقية هم يمتازون عن سائر البشر بالروح هذا يعني ما ينفصل من دواتم نعم هذا لا ينفصل من دواتم هو جزء منه أو حين إليك يعني أو كان نعم مغاية وأن لا نفهم سر هذا التعبير لماذا؟ التعبير بالإيحاء الإيحاء هو الاعلام في خفاء ما نكتة هذا التعبير؟ لا نعلم لكن الرواية المبينة للروح واضحة الدلالة كيف يقولون في جمع من شيعتنا نعم المقدار الذي هذه الأمور التي يراد بها تحصيل الآثار يؤخذ فيها بالحزم يعني بلغة الفقهاء الاحتياط خذ بما تجزم بتحقق الآثار معه طبعا واضح أن الرواية في مقام التشجيع والمناسب لمقام التشجيع والمرجو من كرم الله تبارك وتعالى يحصل بأدنى عدد حتى اثنين يعني نعم حتى واحد ماشي. لكن فيه. لا ننسب هذا ماشي. إلى الرواية شيخنا هذا يقول النعم التي منى الله بها على العباد كيف تكون يعني كنت من أن يفتح لك المجال من أجل التكامل هذا في حد ذاته نعمة عظيمة أما أن يغلق الباب عليك وأنت تريد أن تتكامل ويقال لك لا يسمح لك هذا يعني فيه حرمان من النعمة إذن هذا واضح أنه حتى لو كانت الحياة فيها اختبارا أساسا إذا لم يوجد الاختبار عند الامتحام يكرم المرء أو يهان. والإنسان يحب أن يختبر حتى يتمكن من يقولون يحقق ذاته أو يثبت نفسه وأهلية عند الاختبار يمكن للإنسان أن يظهر ما عنده من الملكات ومن الفعل الحسن أما إذا لم يختبر هل لا يتمكن لا يمكنك أن تستبين الفرق بين أمثل لك بمثال آخر أفضل انظر إلى النشوة التي يحصل عليها الرياضيون عندما تحقيق الإنجاز هذا يعرفك بقيمة الاختبار لولا لا أن هذا المسار وضعت فيه عراقيل تمنع من الجري والعداء يحتاج إلى اجتيازها واحدا بعد الآخر لم يفرح عندما وصل إلى النهاية وتمكن من التفوق وأظهر ما عنده فإذن مسألة الاختبار ليست لاجل أن يعلم المختبر حال من يختبره بل تنفع المختبر نفسه الذي يدخل يتعرض الاختبار تجعله يشعر بالسعادة وعندما يتمكن من إثبات أهليته وإيجادته بالسعادة استغلال استغلال كلمة سيئة يعني الانتفاع بالفرصة نعم تجد عندنا بعض الروايات أن جبريب عليه السلام عندما يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطبه بلقبة يا محمد فلا يخاطبه بلقبة يا رسول الله كما يحلم المؤمنين عليه السلام او اهلا الله, الله, الله. بعد هذه الروايات موجوده عندنا وعند غيرنا و اما سرها فلا نعلمه وجبريل نحن نعلم بالنسبة لنا الروايات في تفضيل رسول الله صلى الله عليه وآله على سائر الخلق يقينية بل من ضروريات مذهبنا أنه صلى الله عليه وآله هو أفضل خلق الله وأفضل من جبريل وأما هذا التعبير فلا نعلم سره وأما عند غيرنا فعندهم أنه سيد ولد آدم وبعضهم يقول إنه سيد الخلق يعني وجدنا في كلام بعضهم الاقرار بذلك وهم في ذلك يعني مختلفون بعضهم يقول نسكت عن غير البشر الذي عندنا أنه سيد ولد آدم فهم لا يفضلونه على الأنبياء على الملائكة مثلا ولكن بعضهم يفضل على أي حل بالنسبة لنا الأمر واضح ومثل هذا يدخل فيما يسميه علماء الوصول فعل والفعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله أو من هو عالم بباطن الفاعل وحيث لم يأتي في الشرع بيان سر ذلك فنحن لا, لا نتهجم على مثل هذا والحديث في الغيبيات ولعله من من الأدب الذي عند الملائكة أن ينادوه باسمه الشريف نحن لا ندري عن شرع الله ما الذي شرع لهم لا نعلم لعل الله شرع لهم هذا ونعم لا ندري نعم لسنا نعلم سر التكريف وأما أنه نقل لنا ذلك ولم يبين وجهه فهذا أمر يعني فعل من افعال المعصوم مما يؤسف له ان الناس في عندما في يعني ان كانوا معاصرين لمن يعلم لم يساله حرمنا عن يعني من مثل هذا وعلى اي حال فمن الجائز عقلا اقلها يعني ان يكون ذلك ادب في حق الملائكه أن هذا هو الادب في حقهم حتى القرآن ليس فيه هذا ليس نعم لا يوجد نداء لا يوجد نداء باسمه الشريف لا يوجد يوجد يا ايها الرسول يا ايها المدثر يا يا ايها المزمل يوجد ولكني لا يوجد يا ميم ح لا يوجد في القران مثل هذا هو الناقل لكلام الله فلا يكون خطابا من نفسه بل هو في مقام نقله خطاب, خطاب رهودية الجواب الجواب حتى لو كان ناقلا لم يرد في القرآن مثل هذا فإذا هذا خروج عما جرى عليه دعب الخطاب في القرآن الكريم لماذا هذا الخروج لا نعلم كونه من الله لا يعني أنه على غير الأسلوب المعهود هذا الأسلوب الذي هذا خاص بجبريل يعني الآن لست أجزم بالنسبة إلى غير جبريل من الملائكة أن هذا متواتر في حقهم أنه ورد عنهم غير جبريل أم متواتر ولكن ال الذي في جبريل وارد في رواياتنا وروايات غيرنا على أي حال مالك بن أنس كان ينقل عنه القاضي عياض في الشفا يقول إنه كان إذا أراد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أظهر الخشوع فسألوه عن ذلك فقال لو رأيتم ما رأيت ما كنتم تلوموني ثم قال رأيت جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم عليهم رأيت جعفر بن محمد هو يقول حسب ما ينقل القابعين وكان كثير الدعابة والمزاح فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله اصفر وكان لا يحدث عنه يقول ولازمته, ولازمته مدة وكان لا وما كان يحدث عنه الا وهو على وضوء هذا هو الذي يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه واله ايضا مقام رسول الله صلى الله عليه واله مقام عظيم تقصر الافهم عن ادراكه وما جاء في حق جبريل خاص بجبريل إن لا نعلم وجهه والله العالم والحمد لله رب العالم